بسم الله الرحمن الرحيم. ألف را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُولَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَأْكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولَإِن كَفَرْتُمْ إِلَى عذابٍ لشديدٍ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَن تُمْ وَمَا فِي أَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِوَعَادٌ وَتَمُود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به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 فثلوا الذين كفروا بربهم أَعْمَالُهُمْ كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كَسَبُوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أَلَمْ تر أَنَّ الله خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق؟ إِيَّاى شَيْءٍ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُو لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْعَفَا أُلِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعَ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ان صبرنا ما لنا من حِيض وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَنَّمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم, إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوني ولو أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا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 وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ إِنَّ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات الأرض, غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم